بسم الله, بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان إين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا فَلَقَدْ شيئا مذكورا فِي خلقنا وَلَقَدْ من خَالِدِينَ فِي نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فجعلناه سميعا بصيرا. إنها دينه السبيل إما شاكر أو إما كفورا. إنها دينه السبيل إما لا شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين ثلاثل وأغلالا وتعيرا إنا أعتدنا للكافرين ثلاثل وأغلالا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا إن الأبرار يشربون من كأس عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا عينا يشرب بها عباد الله تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما يوفون يَذْرِي وَيَخَافُونَ يَوْمًا وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا, مسكينا ويتيما واسيرا مسكينا ويتيما وأثيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكر. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إن ان نخاف من ربنا يوما عبوسا قم طريرا ان ان من ربنا يوما عبوسا قم طريرا الله شر ذلك اليوم فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا ولقاهم نظرة وسرورا وجداهم بما صبروا جنة وحريرا وجذبهم بما صبروا جنّة وحريرا متكئين فيها على الأراك لا يرون فيها شمسا ولا ذم لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرًا ودانية عليهم ظلالها وذللت عليهم ظلالها ودللت قطوفها ودللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بأنية من فضة. ويطاف عليهم من فضة وأكواب كانت قواريرا. كانت قواريرا من فضة قدرواها تقديرا قوارير من فضة قدرواها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها وهذا جبيلا ويسقون فيها كأسا كان مزاج هذا عينا فيها تسمى سلسبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا إذا وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَرَ أَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَرَ أَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا أَلِيَهُمْ ثيابُ سندسٍ خضروٍ وَإِسْتَبْرَأْتُ عاليهم ثياب سندس قضر وإستبرق وحلوا, وحلوا أساور من فضة وحلوا أساور من فضة وتقاهم ربهم شرابا طهورا وتقاهم ربهم شعبا طهورا إن هذا كان لكم جداء هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك فاصبر ولا تطع منهم اثما او كفورا ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا واذكر اسم ربك بكره واصيلا ومن الليل فاسجد له وتبّحه ليلا طويلا ومن له وتبحه ليلا إن هؤلاء يحبون العادلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا يَوْمًا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم. أسرهم. وَإِذَا شئنا بدلنا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا وَإِذَا هذه بَدَلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا إِنَّهَا هذه, إن هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ تخذ إلى ربّه سبيلا، فمن جاء تخذ إلى ربّه سبيلا، وما تشاءون إلا أن يشاء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 والظالمين أعذلهم لهم عذاباً أليما. والظالمين أعد لهم عذابا أليماً